يجيب أسئلة ممكن نجيب اشي لا قولي لا قلنا القصه الصغيره ممكن نجيبها كده الصغيره اللي احنا قلنا اللي هو قلت اللي بنستخدم انتبيوتيك او في, في رابت اول سؤال الولاد هي الحاجات اللي بتشجع يعني انه بتربية الارميس سهلة ما بتكون شورت الجستشن بلد فترة الولادة قليلة البروتابلت يتكون عالية رفحية عالية ما علينا سورت بتاع البروتين هو عالي ورخيص الكيلو بتاع الرابط يكون قليب 20 او 20 جنيه المهم يهمني السؤال الثالث والرابع اللي هو المشاكل اللي بتواجه الرابط بروداكشن ثلاث نقطة ممكن احطوهم في سؤال ببرد أو بتتكلم في لبس واجهة الرابت بروداكتشر ثلاثة نوع، والأساب لوا فشل تربية الأرانب في في إيجي التعميات reasons for failure of rabbit project. نوع دراسة الدراسة الجدول لوا تبي لازم تضيف هبتكون بتكونش منظم أوي. ليميت بالماركت بتاع الرابت مش موجود زي الحاجات الثانية زي ال large animal او أو وفي لك نقصة رابط الخبرة بتاع تربيت الأرانب بتكون قليلة والفارمرز أصلا عندهم بور ترينيج ممكن يقولك إيه الـ established special تربيت الأرانب أو المساكل بتواجئ الرابط الـ good quality stock بيقالين لما بلاقي تريد أو سلالات كويسة في الرابط السؤال اللي بقعد بقى بقى طويل شوية اللي هو الكاتفورز اللي بتواجه من الـ economic و الـ product efficiency وفي الرابط ال production فارمرز العوامل اللي هي بتاعت اللي اده لايه حاجات فكتي في او برودكشن كويس للرن ثم ستعة هو صعب جدا نجيلي الستعة عشان هما جابيتهم واحد اثنين ثلاثة اشباع شمسة ستة سبع سبع ورقات في الكتاب مثلا يكون مثلا سبع خوصة او عشرين ورقات فهو صعب يجيب السؤال كامل مثلا مثلا انا انا نظر فيه ممكن يجيب جوه سؤال ممكن يجيب جوه السؤال من ضمن السسع حاجات ايه ممكن يجيب رأس سؤال؟ فأول حاجة البريد السلالة اقول لك دايماً اللوكل الحاجة اللي برا بتكون احسن من الجوه من اللوكل ده البريد اللي هي السلالة ثانية حاجة اللي هو اللوكيشن اللوكيشن المكان لا يقول لك تروبيكال في الاماكن الاتوائية بتكون كلام عادي اللي هو اللوكيشن اللوكيشن could affect the housing system authority اه اه كلام سهل اللي هو بيقول في الاماكن الحاره في التوبيكال بيكون درجه الحراره او الجرام بتاع بيزيد من 10 ل عشرين جرام بالدين بس في الزياده ب 35 ل 40 جرام في الاستريس الاماكن الحاره التوبيكال اخر نقطه التوبيكال كانترز برديوس مشاكل مشاكل ديس مشاكل في دي انفليشن سادنج نتيجه الاستريس لا الاماكن لها توبيكال السوايه وهايتين بريشر وهاي ميديس السيزون دائما اها احسن سيزون في القوطه من هو الخريف والاكزوتيك اللي الثلاثه الخارجيه الثلاثه الخارجيه احسن السيزون اللي هيت ستريس اكتر الحاجات اللي عشان تعمل ديست للرابيت شايفين السهيمين دول السهيمين اللي هم ممكن بتاع ممكن نقول لك ايه اسباب الوفيات العاليه مرتفعه للرابيت تقول الاجابه دي حته كده كان قالها كده في المحاضر الكوزس اوف الهاي مورتاليتي الرابيد السبب دول دول لولو هو يعني مكتوبين مع التيس حبيت سطر فاضي كده واستعملت ان لما بيتعرض لدرجه الاتر بريتشر هيوميديتي اندكس لو زاد عن الثلاثين بيؤدي الى ديس او لو الهاي مورتاليتي جت نتيجه الهيت ستريس بالذات في الثمر دول اسباب الوفيات في الرابيد رابع موطة الاج عمتلا لك القفل اللي هو ده ده اللي هو الميل الدكر بتاع الربط والدوق اللي هي الفيميل بتاع الربط بتكون بروفيت اقول بتبدي انتاج لحد سنتين لو تحسى الله مانجمنت جميعين في كويس ومبنى على مش شرط بقى بحكم بالاج بحكم بالرزا ممكن يكون الرابع عمره دي بس دي لسه بيه بروفابير دي اكثر ده الاج الربلزمنت اف قول دود is generally done every 18 months لازم باعد برائه الكميز كل 18 months بينما الباكس باعد بيضضل اكثر حتى up to 6 years النقطة دي مهمة اللي هي المين problems associated with the high replacements المشاكل الاكثر كلما باعدة اعمل replacements ببادة الاضرابيس تي مشاكل بتواجهن ان ال cost في تكلفة replacements عالية أو المشكلة اللي هو replacements of dues ثاني مشكلة، lower الليتر اللي هم عدد الولدات اللي هو بدل ما يكون في فاضي مثلًا خمسة بيتوا ايه كل ما بغير السلالة عدد الولدات بتقل lower liter size. And the health problem of the less mature female. ده حصل فيه health problem. النقطة دي مهمة. مستحيل يلعب في الافتطار يلعب. ما شاء الله. شو اللي هو ما لقيتني انا الجمله دي الصداع الصع... الصع... اللي العب فيه بدل ما تشفذ صوت وصعف... اه يعني كده آه... ايه... وكده يعني آه. دي اللي عليه دي, دي, آه... دي. دي. دي. انا انتم... آه... بقول يعني انتوا هو... يعني كده بدل ما تبقوش انا في جمله مثلا أو... يعني... هو... انتوا مش عارف... مش عارفينكم التاريخ الكتاب او اللي انا كاتبه افهموها واعملوا خمس حاجة اللي هو الديزيز اللي بيخطر على مورتاليتي بقى الهاي مورتاليتي في الوينلج اللي هو فتره الخيطان بتكون نسبه المرتفع الثابت 20% لازم يكون في حيجين عشان تقل ال ال الديزيز والمورتاليتي الكوكسيديوزس برده الباستريلا دول من اهم المرضين بيأثروا على الغابت جلوبال كورتيرن اهتمام عالمي اللي هو الغابت بروديوسرز الكوكسيديا بتعمل سيفير ويت لوس الباستريلا بتنتج انفكتيليتي ديس في بقى الطيارات كل ما شاكر الطيارات دي ممكن يجيب نقطة ثلاثه دي لوحدها ممكن صعب ان يجيب الساكسس بكل ان هم تسعه لو ما جابوش يجي يجيب الماركتنج بتاع الربت الماركتنج والويت الماركتنج اند الويت أو ليتر ات الماركس اللي هو ليتر اللي احنا قلنا عدد الوندات او الويتره نقار يعني او الماركتينج التسويق لازم يكون موجود في ماركت حاوي فابل والاستابليش منظم من غيره مش هيبقى في الرابيد برودكشن يبقى دي اول نقطه مين ساوند في كتير مشاريع بتكون سليمه وشغاله وبتجيب جير بس ما فيش السوق بتفشل هاز فيلد بيكوز اوف ما فيش تسويق ليها ما فيش بروموشن ما فيش تعاليا صح Insufficient Promotion The third note As markets are developed and expanded Cushion is needed to avoid We're not sure that we're going to market We're going to be brutal We're going to do something We're going to do the market Floating the market to do is الثاني نقطة اللي هو الوزن بتاع الليتر بعد ثمان اسابيع ذا rate of gross and defeat خلاص بقى هبيع بعد ثمان اسابيع بعد ثمان اسابيع الآن دارة بتكون ستين يوم عشان لو انا زدت عن ثمان اسابيع هعودي الكل بقى واسع خلوش ستين من جيب بعد يوم دي اللي هو بعد ثمان يويد ده خلاص بقى اللي هدين قابلين يتقل دا الماكس بتاع الليتر او بتاعت الرب حلوتر اي ام بضع يا ام كبير بعد ثمان عتبين ده اللي هو الاي دي اللي يجي يعني انا بيعمله بسويه يا بي. لا يمكن انا من نقطة راس المرض. رقم سبعة في ترينيري مانجمنت لازم يكون بقى في العيادة. الناس الكلام على فكرة في البولتري او في الشيب او في او في الرابط بلاقي لازم نعمل الاستفكتين خاصة نعمل مراجعة الأمراض اللي لازم ترينا الريمانجمنت وما دخلش ناس غريبة على ال على الرابط ممكن يجيله الأمراض في يحضر الرابط تموت بعمل إستفكتش بعمل, بعمل تطهير لللفكتش كيجي لل كيجي لل الله إستفكتش رقم ثمانية ممكن تجي وحدة هالكوث ثمانية ممكن اللي بيقول لك الكوثر بتاع الرابط رقم يلي في فيه اللي هو المتنوع وفي حاجة Fixed الـ Fixed رقم ثلاثة الـ اللي هو عبارة عن الـ مكان Theory مكاني التربية الكنجت, الالقصاص, دي كلها حاجات Fixed ثابته اللي لي بعد كده جين ده أو كلام ده الـ اللي هو الـ Codes Lifted رابت ناكو واسعة والنهاردة كان الكوست Cost رابيت. العليقة الميديكيشن الدواء والكلام ده كله. يبقى تيه حاجة اسمها فكتب اللي هما ايه والفاريابل اللي هما ايه. خط تحت الفكتب وخط تحت الفاريابل. وتحت الفاريابل ده موس. طب. اهم حاجة اللي هو الاكل. الموس استيشنال. الكمبوننت اللي هو الفيد اللي هو بيمثل 56% والليور 20%. في المية. طب اهل اهمية في الكوست. اللي هو الميديكيشن important component اللي هو ال والدواء ده بيوصل والخواتير بتاع ال like the بتوصل لثمانية في النقطة اللي بعدها دي مهمة عشان احسب الانوال annual depreciation اللي هو معطى خاص نوعا مثلا احنا جيبت <سؤال> تليفون بعشرة جنيه عحصلش استعملته ايه السيارة هيقل ده اللي هو معدل ده ديبريسيشن. اللي هو depreciation اللي هو اقلها يعني اللي هو قالها في اللي هو الصانون واحد depreciation اللي هو مسألة واحد. طبعا مش مسألة يعني ديبريسيشن. اللي هو عمر البلدن يقضى لبعين سنة وبعد كده خلاص لازم مجدد عمر الايكوب منت عشر سنين الريتيرن رقم 3.9 في الفاكتس بتاع الربح الريتيرن اللي هي العوائد او الارباح الريتيرن الريتيرن بيعتمد على ايه بيعتمد على الليبر الامال المانجمنت نمبر الفرا الفرايرز اللي هي الفرا الفرايرز اللي صغارين او ضمن عند عند, عند عمر اللي ايه اه ايه الفرايرز اللي هي مع اللي هو اللي عنده عمر التسويق انتا اقول انجل صايا اللي هي العوائد او الارباح بتعتمد على الحاجات دي كل موفرتي في الليبر في الايكوكمانت يبقى في عوائد زيادة الريتيرنز بيصل على نكسنا الريتيرن او الفارنز يعني بقول لك يعني كل, كل ميل مع في ميل في كل ميل مع 2 في ميل رقم 3 كل ميل مع 2 في ميل حوالي 140 كيلو من الميل وطبعا الريتيرز بتختلف حسب من مكان لمكانهم من وقت لوقت ده كده الرجل يختلف بالميل بس الصوت والماركتينج ده ارايه كده في فكوز عملته على ورقه ثانيه الشيت اول نقطه اول صفحه قرايه شيت امتحان اول صفحة قرايه ثاني صفحة اللي هو الجدول ده هي يقولي سيستم هيجي يقول لي قول لي البرودكتف مانجمنت سيستم بصوا الشيت هيتعمل هي الجدولين دول في اثنين سيستم بيبقى وان بيزير وفي واحد مالتي لامبنج بريير بقى وانس بير يير لامبنج و المالتفلاي لامبنج بريير الاثنين اللي هما الوانس في اللي هو الجراث لامبنج اللي هو عمل في شهر ابريل و الميل مرة اخرى في السنة ليه ادفانتج وليدي ادفانتج يتحفظ صمد الجدولات دي الجداول دي صمد امتحان وتهليم صعبين صفحه الباور بعيني ايه ارباور بيتر كدوله مهمين بقى... <تضح> <تضح> لا خلاص اللي هو الفولد بعده ايه اقonomic ادفانسيزي من المشاريع لا إذاية. إذاية. الشيب ويوجود ببقى يكون الضوار التراث الماء بيكون مليئة تريعا في ريكير لأعلى في الشيب ويوجود العمالة بتكون مليئة وهكذا يعني الاكوى كالشور ايكوناميك ايه المشاكل اللي بتواجه بتاع التاروة السمكية ايه شفت تعتبر رمكينج رقم واحد رمكينج اللي هو يعني ترتيبها رقم واحد اكوى كالشور اكوى كالشور, كالشور ايكوناميك مايا، هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو ولا هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هاشو هو كان كده كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كده اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول كذا اول je vais te faire une malade, je vais te faire une malade. Je vais te faire une malade. Je vais te faire une malade. Je la voiture et voilà طيب نكمل نكمل الاسطوك كسر اه لا لا يا <تصفيق> عبد الله خير السلام الاسوء كلشر المشاكل اللي هي جايه بقى اللايك وكلشر المشاكل هنقراها والباقي برضه هنقراها هنقرا الاسوء كلشر كله يعني اما خلاص كده خشوا على الاسماك بقى ايه مشاكل Marketing, je kunt het in marketing. In oh. marketing. In oh. marketing, in marketing. Lowest demand. In marketing. In demand, in lowest tarot. ما ليه علاقة اللي هو بالكونسيومر اللي هو المستالف والصابلاي اللي هو البروديوسر اللي هو اللي بيعمل الديماند اللي هو الطلب للكونسيومر the amount of goods اللي البضاعة which will be purchased per unit of time to a given price uh, يجي في الامتحان يقولي فاكتور حفظ المعادله دي واللي بعده صعود فاكتور دي مهمة determinant بتاع دي نونت أو الفاكتور. معادلة ودي إكس معناتها ديماند أو في الجود لال إكس F دي لا كونستانت ثابت. ال F اللي في المعادلة دي ثابت. دا دا كونستانت. P إكس جال بتاع الكود. الـ إكس عم يعني الكود بلاه بضاعة يعني. ال I لايت وهكذا يعني. الديماند عامة رقم واحد بلايه علاقة بتاع بيتأثر العوامل بتأثر بالفرايز بتاع الكوميوديتي اللي هو السرعة يعني اللي هو الجود فارس الكوميوديتي الانكم داخل الكنسيومر نفسه ممكن حاجة تكون غالية ما يشتريهاش الفرايز بتاع السرعيات الجود الفرايز اكثر اكو كلشره يا جماعه اكثر الجيمانت في العوامل الريليتف <تصفيق> بوست دي لو ساما برضه كل سنه لعب حلوه في سيف بتاع مالتي ده القانون بتاع السنه الطلبه اللي بعدها لو اوبتيموم لا ممكن لا ممكن الحاجه دي ما يكونش ايه. اللي جال عندنا فانا بضعش جد بضع خامرة مثلا انا مش متكترنة عليها مش اخطش اللو بيوان بقانون كله خد واحده بس الاكواكالشا وكان في عصر اندورت 15 محدش خد اثنين جماعة اكواكالشا ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها ساخنها تتطورون انت هو علاقة بين السعر والكوانك <تصفيق> معاك القص يا احمد معاك القص تتطور صور يوم Kanon, is even. Het is de is de According to this law, als ik ben terug naar de dingen, als de and the life of good rises quantity demanded will fall بمعنى we had die later مثلا برايس قبل فيون 8 جنيه دي الكمية هيشتري 5 فلو سعر سعر السعر قبل قال لي 6 جنيه اللي هيشتري 7 <سؤال> لو سعره برفع هيشتري 8 طبعا هيزيد عليه لو السعر قل افرض السعر قل ل 6 جنيه اللي هيشتري 10 ده نفس الكلام اهو السپلاد هنشط خط ال عايزين معايا انا عايز بس والترايض فينينة والترايض فينينة. أنا عايز دي ولا الكيك دي كويس خلاص يا دنيا دنيا السعر اهو السعر لو 2 لو سعر الاكل 2 السعر اهو اللي هيشتري كوانت كميه زي 10 لو السعر 4 اللي هيشتري كمانية لو بسهر 6 لا يشتري 7 لو بسهر 8 لا يشتري 5 بس فنقص مش بكلام ايه ده قانون الديمون يزيد الكوانت الكمية قل. الطلب عليها يقل حاجة غالية الطلب عليها يقل يمكن اهم سؤال في الديمونت السؤال ده الموفمنت والشف الكربين الكرب ده و اللي باعه ده مهم جدا جدا جدا المؤمن يا يا اني والله لا الكيرف بتاع الموفمنت الحركه بتاعه الديموند الانكريز والديكريز هم نفس الإجابة اللي بيها بيعكسوا يعني يقول الانكريز بتاع الديموند كاتيجي اللي إن انا عندي الداله والكاسون بيكون بيكون كويسة معينه بتاع الجود ما دي اللي من ضمن العوامل ده أنا بتاعت اللي احنا قلناها لا الكيس او الكاسون بتاعه الداكي او الانكم بتاع الكونسومر بياخد فلوس دخله عالي فبيسال الديمناند عايزين, عايزين. الديمناند الطلب عليها هيزيد فبيزيد الديمناند لو أنا عندي الفاكور بتاع المعادله دي زاد السعر زاد الانكم بتاع الكونسومر زاد سعر الحاجات البدائل لو انطقت السلع دي يقلل الفاد بتاع السعر نفسه لو سعر البديل زاد فالتالي السلعه هتزيد الطلب عليها هيزيد الكريست مومنت اللي هو زياده الطلب على تلعه بيزيد لو انا عمدي دخل اصلا كويس زياده هقدر اشتري مع العكس الطلب لو زادت لو قلل الديموند الطلب بتاعه قل عليها بالعكس العكس يعني خش كل اللي فوق احفظوا واحده بس منه سواء انكريز او ديجري وتعملوا الكيرف اللي شير مهم السؤال ده الكيرفين لا انكريز تحفظوها وتعكسوا في السابلاي اللي له علاقه بالبروديوسر الزموند اللي هو اكثره ده بتاع المستهل اما السابلاي اللي هو لي علاقه بيه البروديوسر السابلاي بقى كل مما بتاع يزيد الكوانتيتي الزي السابلاي بتاع الـ اللي هو البروديوسر يزيد the amount of good offered for sale in the market as a given price انهو المن... البروديوشر بيعرض سلعة بيعرض سبلاي فبالسعر اللي هو عايزي سبلاي سكيجول بمعنى ان السعر البرائز لو واحد الكوانتفي سبلايز تبقى عشرة بتزيل على عكس الديمون بيتأثر بالسعر بتاع الهول لو سعر البرائز بتاع الابل دي ما احنا نصلا بعشرة الديمون بيطلب عليها هيجيل انه السبلاي البرائز واحد الكوانتيتي بيزيزة عشرة وهكذا 15 علاقة تربية اللي هو القانون هو اللو اف ساب لاي الصفحة اللي بعدها اللو اف ساب ده الفاكتورز معادلة برضو بيعاوال اللي هو السي تكنولوجي والحفة ده الكونيكسان ثابت والدي البرايس بتاع البروداكت نفسه نفس الديموند حفظت الديموند السابلاي والنفس والموفمينت والشيفت هو الديموند نفس الى طبع شبه برضو الكيرفات نفسها شبنا الديموند والسابلاي ايه كنت دايما ما شرحوش بس بقى يجي في الامتحان انواع الماركت الفورمات اوف انواع الماركت وما شرحوش بس في اسم بقى في الامتحان اسمك تعرف الفيشرت بتاع كل ماركت وفي خمسة البيرفكت كومبيتيشن ده المنافسه طبع كتير في كتير وكل واحد بيشتري اللي هو عايز. ما فيش احتكار يعني يبقى دي الفورمز اوف الماركت اند price ديرمينشن فانواع الماركت فورمات ماركت خمسة بيرفكت كومبيتيشن اللي هو التنافس الحر في سوق حره الفيتشر ده ايه بتاعه هو في لارج نمبر في بياعين كتير وفي مشترين كتير في منتجات كتير فيها ثابت سعر كتير براحته مفيش مفيش ضرائب على المنتجات ده البيرفكت كومبيتيشن ده انواع الأسواق وفي سوق اللي هو المونوبولي لو احتكار تام تلاقي تلاقي واحد هو اللي ماسك السوق كله زي فيلم اللي هو سلام يا صحر بتاع البسطير وجيبه لعاد الامام ودخل بطيخ بتاعه لقال بقى فيه competition اللي هو رقم ثلاثة المونو بلاستيك معناه تام ده المونو بولي اللي هو احتكاري التام رقم ثلاثة منو بلاستيك رقم ثلاثة مونو بلاستيك تنافس احتكاري تنافس احتكاري وليجو كله احتكار الكله احتكار الكله تلاقي عدد شركات اللي سلمة كالتو عندنا بس ده ده شكل كده في هنا في كاستيكيه واحد بصوا اللي بعضينا بس ده بتاع ده تنافس صغيره في بقية في طير دستيقر كتير في منتجات كتير وعطاعات كتير مفيش ضرائب مفيش مرأبة من الحكومة بس هو اللي هو عاد كان هو كانت بورس عايز بس هو خرم ها اتعطوا فيه شارت باش وليجو على الشركات معان بس مسك الشرك ده كل بقول الدافينيسة الموجودة بيقولي تلايك مين بس اللي هو احتكارته ناقل بيقولي اللي هو احتكارته ناقل وما شرحش الكلام ده بس ولا هيجيب كلهم الامتحان ولا يجيب في الامتحان انا عامل انا عامل زي ما هو قال الاسم والفيشرز بتاعت كل سوق ايوه انا انا انا انا بس احفظه اه مين اللي ماسكين دول طب اعرف شيء انا ما بخصب العرب الفيشرز هم كل واحد في 3 4 فيشرز بيتعرفوا دول اجل محاضرتين فرحهم ودايما هو على اخر المحاضرات حتى كان في اي مادة لها مثلا جزء, جزء كبير من اخر محاضرتين فالجزء الثاني ده اهم من الجزء الاولاني الفارم ريكورد الحاجات المهمة جدا وحاجات جديدة كلها يعمل ان نفاتلها الكتاب بتاعه الفارم ريكورد والاكاونت اللي هو الاتجلات والحسابات بتاع المزرع المفوض يكون لكل مزرع تجل يكون اللي موجود فيها الفيلمي بتاعتها عدد الحيوانات فاصيلة ايه وكلام باكور طالعا ده مش موجود في, موجود, في موجود في مصر ليه مش, مش موجود في مصر ليه مش كورمان وطبق في مصر تتيجة الاشباب اللي قطعها دول انه هو المجال اصلا بتاع الريكورد او الاكاونت اللي حتابات الحالات اللي كلها small the scale of farming is small انا مش عايز بايك اكتر من كده the scale of farming is small وغير كده هما اغلب الفارمرز بيكونوا اللي هما اميين جعلة ما عندهمش اللي هو اكترنة الاحسابات ودخيل والكلام ده كله اللي هو رقم ثلاثة اللي هو امي الفارمرز بيكون جاهل مفيش اصلا ضرائب لما بيعمل ريكورد بقى وبيكون فبيتالع يتفرب على ضرائب كما بيهرب من حيث ده عشان الضرائب طب ايه فايدت ايه فايدت ممكن يجيب اقتلها صغيرة دي على كده ممكن يجيب مثلا انا في بقى على الشغل الصغيره جابتها صغيره يقول ايه في الريكورد او الاكونت بتاعي اولا فايدته هنا لما اعمل تكيس لاو في الشغل فيها واللي داخلها بتعمل مانجمنت اناليسس اللي هو تحليل الرعايه وتعمل اعمل ايه اخذ قرارات ديشن ميكنج بيعمل انفورميشن انا عندي ايه اللي اللي باقي الموارد تحديد الضرائب التاكس اللي هي ده ده ده اعرف اللي هو الكريدت الـ الـ الافتراض والفينانسينج اللي هو التمويل ده اعمل بروتاق عمي كنترول بقدر اعمل ابحاث يعني بلا ده كتير وده برضو لسوط ملازيرة صغيرة وثالث جدها يعني هو ورد كتا عجزي ده واني جبت انواع بقى الفارم ديكو في ده تلاثة فارم ده تلاثة مزرعة فور انفينتوري اللي سجلات الجرد انفينتوري <تصفيق> <تحكيل> اللي سجلات الجرد ده تاني حاجه سجلات الانتاجيه المزرعه والثالثه لسجلات الماليه وقال الماليه بس جاست نيم لا الفاينانشال ريكورد الجرد بيكون فيها في لو كل المزرعه كل اللي فيها انيمال فينج طمن Beginning and the end of the production year. de allereerste eerste. Long inventory. Dat in het verhaal. Belangrijk. Dingen die in de examen voor de farm de برودكتات دي تكاتي وبتبداوا وبعمل تعمل بلان للبرودكت للسايكل اللي جاية بيساعد الفارمر بيحسن البرفورمانس بتاع المانجمنت بتاعه بيشوف الكوانتيتي اللي هو الكمية والوقت بتاع الابلكيشن بيشوف اللي هو تطبيق الموارد انترسايكل اللي هو مشاريع بيحاول يعمل مشاريع مختلفة ثاني فاينانشال ريكورد اللي هو السجلات المالية دول انواع الفارم ريكورد مهمين ممكن يجي يقول لك يقوليني الفيزيكال ريكورد الفيزيكال هم الوحدهم كده هم ثمانية فالتوه شرح في عدد من الفيزيكال ريكورد ثمانية الاول ارباعة اتعرفوا الثمانية ويشرح الارباعة اللي بعد الارباعة كل واحد كلمتين الفارميناس اللي هو خريطة المزرعة الـ الـ لاتجناب التخزيه بتاع الاكل لديه بتاع الانتاج اللايفور بتاع العمالة الديري هيرت بقى بتاع اللي هو خطيئة الحلباب الديري البولتري الوول البديجري اللي هو فجلات المثب فجلات المثب بتاع المزرعة وانترح بس اول اربعة الناب ديه الخريطة ديه اتبتية بتكون اتبتية في المزرعة اللي هو permanent record on بتتغير لما المزرعه فوق تنتهي دي الخريطه بتاعه المزرعه هي التقسيمه بتاعتها وكل حاجة لو بتتغير لما المزرعه افقد بيشمل بقى كل حاجه ممكن نزود اللي اوت الاطار كمان بتاع الفورم لي اوت انكلود لو انكلود اول ذا ديتيلز اوف ذا انيمال اللي البريد سلالته البرودكشن بتاعه ستيج الجنرال هيلث كوندشن الحيوان en lay-out of farm. Dat far is de lay-out Lay-out of farm. Dat far far is de farm. Dat is de mage. Dat de mage. En de andere, die is records. Dat is Information. About important feed. فور ايت كاتيغوري كل شيء من اللايف ستوك فير في ابريدي اخر حاجة بقى بتاعه انتاج من من لو من افظ حاجة في اللي هو البرودكشن ليه تجريءه في اللي او كومبليكيشن نفس المسمى الاثنين معقد او متطور يعني من الكمبيلس الكمبيلس الكمبيلس <تصفيق> الاخر حاجة العمالة بتاع التجلاد بابل يشوف العمالة يدرس الليبول ماذا كفائة يسجد كل العمال، ماذا كفائة العمال عن بعضهم وبيشوف لا ينتاج عمال مؤقتين ولا لا في السيزة الغمعيان هو يبقى الليبول ريكورد بيشوف ويشوف الاستضي بتاع الليبول فيكافي ويقوائر منطف في الليبول احتياجات العمالة المؤفقة المصالة الدجاي ده مهم جدا يجيجي انجيلة يجي يجي يجي كده غالبا ان شاء الله جاي من الامتحان لو كورزون فاضل والله كموضوعه 4 منهم كومبارجن ستدي بين ايكونوميك تريدز ريسورسز اوف فارم انيمال تعمل له بين الحيوانات في شويه هيد كده اول حاجة اللي هو الكابيتال كابيتال هو دوره راس وقت هعمل التيرن ولا لا هو قارن من حيث أربع علي مدلاتك الزيري كاتل والبيس كاتل والشيف والتشيك. كل واحدة كله سموكم تعملوها جدول على فترة كل اللي جاي بيقارن بين الارضة هنفضو تعملو الهيدلاين والجدور بتاعك فجيه في الزيري كاتل اقول لك دورة المراسة اللي لديه بتاعتها بتاعة فترة طويلة الدوره بتاعتها السايكل طويلة بتكون سلو تقعد من 30 ل 3 اللي هي الحلاق بتاخد فتره فبيكون الريتيرن العوايد بتاعتها بتاخد وقت البيس كاتل ده اللي انا عايزه بس سلو كابيتال سايكل من 30 ل ده اللي قاله طب في البيس كاتل برضه سلو تقعد من سنه تبص انا بتكلم في رقم واحد الكابيتال الكابيتال والريت سرعية بطيعة ولا سريعة في الفير وفي الفير بيكون سلو كابيتال سايكن الشيب سلوور برضو بطيعة اللي الـ بيكون سريعة طاورة بتاعيها 30-35 يوم وفي ريتير في أرباح عساكي لك في هاي high return في أرباح وفيه وحتى السايكل بتاعيسها اللي هو رص المال بيكون رابط سريعة دي اول حاجة مقارنة بالكابتال من أرباح يوانات دو طب العلاقه بين الريليشن الديري كاتن والبيف برضو واللي تشيف واللي تشيكن يعني الديري بيكون كامل مزرعه كومبلمنتري للمزارع كومبيتيت بتنافس البيف اللي اللي على الجرين رايتش والحاجات بقى بتاعه التغذيه طبعا هنذكر التغذيه اللي هو الجرين رايتش والبولتري على الجرينز اللي مش هي والكومبيتيتر البيف كاتل بيتنافس البيف كاتل يعني و... كلام عادي بس مهم مهم صوت مهم في حاجة بيقارن بين الفارم ليبر بيشوف تشتري تشتري او البيف او الشيب ايه اللي هيحتاج عماله اكتر ايه اللي حضرتك عماله اكتر يقول لك كاتل بيحتاج عماله كتير, كتير البيف برضه بيحتاج كتير الشيب بيحتاج عدد كبير من عن البيف اللي الشيكن ما بيحتاجش علاقات كتير من ليفل كتير عماله كتير عماله كثير. السؤال سهل على فكره رابع حاجه المانجمنت افيكاسي كل ما بزود الافيكاسي بتجنب الريسك وبتزيد والامراض ده ايه جيت الاشياء كده اخد شوية شانلز كده اول شانلز ده مهم اللي هو الماركتينج شانلز افنيل ده سهل ده يتطور انتوا بتخشوا مثل هذا يتطور كده وتحصلوا والشور الكريم كده اللي هي بيبقى ما حدث بيشوف لو حدين عارضي بيشوفها عارفينها دي؟ ان شاء الله يكون الشركه يكون مهم جدا سواء كانت حاله فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فاضحه فولتري فاضحه فاضحه دايما الماركت بتاع الوداكت بيبقى لعلاقة باللوكيشن بالموقع والسيركو والكواليتي الفولتري ماركتين الفولتري ماركتين يعباره عن اثنين الاج تكويري الامر الاج ماركتين والفرويلا الفرويلا ثلاث رابع ورقة و الفرويلا الاج ماركتين ممكن نعملها جدول. على قد ما تقدر ثلاثه واربعه هو ايه ده في الكورسات دي البولتي ماركتينج البولتي لوحده حال البولتي ماركتينج بدل ما يبقى دهش تحتار بتعمله جدول ولا قاعده البولتي ماركتينج عباره عن نقطتين حاجه على اسمها هيتم تفضل فوالتي A A و فوالتي A و فوالتي B و فوالتي C ومع أربع حاجات فهي تفضل فوالتي A A A B C على ويد المقارمة الشم والإير ثم والمايت واليوم اللي هي الشم والإير وكل واحدة بقى فيها موضوع النواطي في والتروسطة هنا, هنا موضوع تكون نورمال تكون حلاغي وهكذا وتعبونها تكاد وارفادة رفع وارفع يعني لو خطوا quality A-S هيبقى فيه شيل تكون نورمال كليل مضيفة لـ L quality a برضو شيل وايت يوك الquality B برضو شيل الـ L-Sيل الوايت واليوك سمين القوالة فيه و بس بيكون هنا نقط نوع... زيادة اتباعه في الآخر في الجدوى ايه بيسال على الستين السبقة بتاعة الشالج بلطاقه في الآخر ما انخلص المقارنة دي مش نقط زيادة الغوهر زيادة مع غير الاربعة دولة دولة الاربعة لحسين المقارنة مهم وفي لها تشامل زهاجي ده تشامل بتاع هو الماركتل الشامل في ايك اللي فاتت بتاعه المال دي يعني مش مهمه الأول يبقى الخورفري ماركتينج يحفرها عن الـ ايك الترباطي الـ ايك ماركتل هو ايك ايك وكي والـ وكي, وكي, وكي, وكي. والخورفري ماركتل ده بقى صوروه في التليفون والله هو قابل. ليها، ديها بتاع ليتشانل يبقى شانل بتاع في ماركتينج تشانل بتاع الفرويلر فيها بتاعة الايج وفيها بتاعة الميل الناس بحظة يا جماعة يقولوه يحظوا فيها لو بطولي دي اضغل كل الملعب كله وقت ده من البداعي حظ ده بتتحفظ بتتحفظ ده انا عملها سبعين وراء وثين ناربعين وراء وراء اللي عايزه بس اوريه اللي ايوه عشان حاجه بس الـ الـ المساله او القانون اللي ولا عليه <تصفيق> عايز ايه مش كامل دي الاوراق دي على هو قوانين قوانين هو اس ولا لا يعني قال بس حتى الورق مواصلين لك مواصلين لك ممتور بوضع ممتور بوضع كيف؟ ممتور بوضع في حاجة اسمها الديبرستيشن شوها شايفينها اللي هو ترميز الكمبيوتر الديبرستيشن وفي حاجات فيناس مستوروا واللي هنا نصورها فيه ورقة برضو خير ومروحة الديبرستيشن شايفينه اللواء في الـ هو صور هنا ولا ايه؟ طيب هو دي معناه اللواء اللواء اللواء اللي عليه ان انا سيء مثلا عندي ضعر ألف جنيه أو بعشر ثلاث حتى الله جيوت قعد مثلا عمرها كله 13 سنة بس دخلت المزرعة وليه عندها خمس سنين هو عايز يحسب حاجه اسمها الانوال ديبريستيشن هو معدل الخاص هو التليفون سنين عايز كل سنة قل قد ايه الف الكم ده التليفون جنيه واستعملته سنه هيبقى جنيه فده ال جنيه اللي استعملته <تصفيق> في حاجه في حاجه اللي هو قال لي مثلا في استعمال بصوا معاكم من الاول هنا اللي معاكم طيب ال20 ديت ترين فاينل قال لك صوريه صوروه حضور المحاضرة مهم جدا حلو <تصفيق> <تصفيق> انت, <اسمك؟ تصفيق> انت اسمك انت اسمك وبتتش الجدول ده انا تطور الكتير الراجل ده اللي هو معقد كان اكس ماركتنج انت مش موجود في الورق لانه يمكنك ان في مجموعه في, في الضغط على الضغط على الضغط ولا هو على الضغط على الضغط بس الضغط على الضغط على لو على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط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 فهو إذا ليجي في الامتحان وفي هو اسمها حدث دوت يتعرض عن طريق حدث اسمها Strayed لاين Method Strayed Line Method الـ Annual Deprestation اللي هو المعثل اللي هو حضر فيه حضر بجيب الكورت C مثلاً الثاني السعر الزيري أو الثاني السعر الحاجة الـ Value أو الأسف اللي هو القصول اللي هو كورت For Fixed Asset شايفين قصد دي لها بتاع السلع أو الكاول دي عثر بكتب بس مؤشر الريجيوال فاليو في اكزامبل اهو فور اكزامبل فيكل حصلها في على مده خمس سنين فين القد معايا مش معاكم الورقه ايه انا معايا شايفين ده طيب وانا عندي فيكيند <متحدث> معايا شاحنة عربية حصل لها دي على خلال خمس سنين المبلغها الراجل اشتراه بسبعة سلاف بسبعتاشر ده الفكسي ده اصلاها الاصول بتاعيه سبعتاشر الف سالفج باليو اللي هو معناها بيزيد كلمة سالفج الوال كله تدخل طيب معايا في في الاول الحاجة اهو حاجه ب 17000 الذيك دي ب 17000 توك يعني توك سلج فاليو غيره غيره السلج السلج اللي هو الريديو اللي حطها كله الريديوال اللي هو المبلغ القايل بتاع ال 9000 جنيه خلال 5 سنين 9000 جنيه في الخمسه فالواحد دي اللي هي الريديوال الايبيريشن ات 3000 <تكلم> الوقت انطرح 17000 السلسله 17 اللي, اللي هو السلسله مش هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو السلسله يعني هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو السلسله اللي هو بس اللي هو السلسله اللي هو I think that's excellent, the the best. the to مين ديه لمنساعد ما دخلت المزرعه انا عايش القانون اللي هي الستكتب خص ناقل الديدول على الديدول ضايف هو يتنين الستكتب عشر ثلاثة يوسف الضيف معاك فتره المزرعه لا اصلا عمره 13 بس هو ريادته هو مزرع خمس سنين عايز يوسف اللي اشتغل بقى في جوه المزرعه 13 هو اتخمس اللي هو كله عمره حياته كله 13 سنة بس هي دخل من ساعة طول المزرعه كان 5 سنين يوسف بقى ادى الاتيه مزرعه ديت 13 اللي هو كله 5 سنين. اللي هو يوسف هو عليها في على طول يوسف وهو دايماً غالبة بيجيب لك عمرين ويشفت سوفا <سؤال> يدوها يقوليش عب عمر وكلها مثلاً 13 بيجيش بإيه؟ 14 ويجيب نتاعد بكل مزرعة كان عمزها خمس سنين كانت المزرعة استغلت 13 من الخمسه ايه بيجيش تقول باية حياتها اليها استغلت فيه؟ أنا بجيبت Anyone Depreciation ون... طيب بيزيد وان البيض والباليو، يجي في الأراضي برضه والتي الباليو خير، خارج بريطانيا ناه قلت خمسين في المية في أما يجي كل الناس الناس البيض عطس ثلاثة في او أو يطلق على اسم ثاني الناس تمار، اللي يعني، يقول لك يعني، قلت 50%, بيلي يعني. 50 من الناس هل كله 10-3 بس كيف وقت الهو كان فترة الصفر من الخارسة ليس كل بقى 8 سنين 50 سنة لعلى هاتف هاتف 50 عن اللي هو 10-3 هل تعالى 5-3 انا عندي ده في او تعالى هاتف تعالى طبيعي وعلى 3-3 النسبه قال لك 50% بيقولك قيمتها اللي هو التخفيض قد الاستهلاك معطل الخصم قال لك 50% من الماكسمم او لان فيك 50% سعره كله 10000 قال 50% ف5000 فانا هطلع 10000 ناقص 5000 على اللي هو 15 سنه عمرها كله تعالى مثلا دخل المزرعه الخمسه وقعد ايه يوسف والمريض يخفط ب 15000 بنت في كتابه في الكتاب الكتاب هو انا اللي في يا دوره في الشارع هو في كتاب فيها في في في الحيوانات هو في, في, في الامل المعدل اللي هو خفض يعني مثلاً قالت في الزيري ليحقا له خفض في بمعادل 50% فمن من الفيكس بتاعه لو هو 10 ثلاث قال لي 50% دي حاجة مسلم فيها ونوضة تتسلم لو كانت 10 ثلاث لقد خمس ثلاث في الغرف يقول لك لا ما بيحتضرهوش قابل يعني هو ايه بثبات تنوست معلومات كثيرة قال لك المعادل من الغرف بيقل السعب إذا هو السعب السابع في الشيف بيقل لـ 85% من السعب الأساسي فالفك لا كل اللي كانت قولته الانوال بالبريس مشوفش سعر وقال 50% في التيري او في الشيرت الغرض ده كده مش شايفها لو نص سعر هو بيقل الشركه بالكامل ممكن قبل المساله في الفور تريد في فور تريد لو الحمل مختلفي مثلا 10% دي تك تك خلاص فانا اقل من تي ب 1000 جنيه لازم اقسم نسبه المردات اللي مديه فيها من المكس من, من, من او الفكسد كوست لو وقعت حاجه او جاء لك فورس او فوزيه في المردات لازم احط في دماغي ان انا اشيل ال 10% من الفكسد شايف الاخ ورقه دي خالص الكونسيبريشن فيها دي اللي في هو دي هيجيبها الكونسيبريشن اوف المرسلة التقديرية نسبة, المرسلة, نسبة قولك لو جاء لك بعشر ثلاث مثلا في الكتن وفي الشيف وفي الجون وفي الجفواي لو جاء النسبة مرسلة اثنين في المية بسهم من أساسية ساع مثلاً بعشر ثلاث فقط اثنين في المية هو <تصفيق> <تصفيق> هو, هو جاء دخل في المحاضرة هليك ميتين جون ومش والأل قال تأول عليه هو الفكرة كيف قلت نسبة المتلطة نسبة الوقيات مثلا انا عرض قبل المتلطة يا معطاوة يا جماعة اي حاجة؟ يا فيها ده كانت بعد وقت بعد وقت وعلى عرض من السنين فهو انا بقى في الامتازي وانت اللي هو قلت بس خلقينك نوعه قلتها قلتها قلتها نسبة حنف كان كده لوسي كان انقلت على 13000 توته التوت بتاع الحيوان او عاد كله 13000 دخل المزرعه هو خمس سنين فهو هو اشتغل ايه المزرعه بتبقى 13 5 ده لو اني وان بالنسبه ممكن سيكس التوت في, في 10% ما 10 على 100 لو لازم احكي ان مش حسبت انا الممتاز مش حسب على حاجه ماكسيمم 10 ان انا في حاجه في نقطه اساس لو قال لي وفي وفيها اضرب 10 على 100 اللي هو في الاول دي بقت اساس السرعه لو ما كان اللي غده ما تبدي يجيب ساعة حاجة حتى تاجي ويقولك قلت أو 40% في نتوبة بتحت لو قلت نسبه مرتدي عفر في المئة ما يجيبك اكتب بشير من في المئة ايه بورسل يتابك ليه لو قلت بورسل انا قلت بشير في مش شرط يجيبك قلت عفر في المئة من ضمن الحاجات المعروفة لو قلت بورسل بتقيل عفر في المية. كاتل او او شيت لو اوجود 200% وراكي على المورل في البروجكت مش مساله ولا ينطون يعني لا لا لا لا هي تكون الاسبوع ده في 4 16 رايز دي اوره هايك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 وعقبتني اقول اعجبني وقتا لما انزلو عليك